الوصول إلى خيبر وصل القائد صلى الله عليه وسلم إلى أول منطقة خيبر والتي تسمى الصهباء وصل قبيل العصر كانت القافلة متعبة فأمر صلى الله عليه وسلم بالتوقف توقفت المطايا ونزل الجيش ليستريح ثم أذن بلال لصلاة العصر فأما صلى الله عليه وسلم شعر الصحابة بالجوع وكان الزاد بالكاد يكفي فكانت سنته صلى الله عليه وسلم لاجتماع للطعام فهو القائل طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة وعلى أرض الصهباء يقول أحد الصحابة ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق وهو من الدقيق الذي مسته نار فأمر به فثري فأكل رسول الله وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضع وصلوا العشاء أيضا ثم تحركوا في الظلام حتى رأوا وميضا من بعيد اقتربوا فإذا هي مشاعل الحصن اليهودي أعاد مشهد الحصن ومشاعله ذكريات الفارس عبد الله بن عتيك حين أرسله قائده صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحصن لملاحقة أحد أقطاب مؤامرة معركة الأحزاب سلام بن أبي الحقيق فتسلل ابن عتيك بمهارة وشجاعة نادرة تسلل داخل الحصن ليلا وتوغل داخل غرفه حتى ظفر بسلام وتخلص منه واليوم يعود مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع جيشهم خيار أهل الأرض وأمام الحصن بمسافة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف ويفسر أنس بن مالك سبب التوقف بقوله خرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم طلع الصبح ففتح باب حصن خيبر فخرج المزارعون اليهود وعبيدهم خرجوا بمكاتلهم ومساحيهم على أعناقهم نحو مزارعهم وفجأة رأوا الجيش مقبلا نحوهم فبدأوا يصرخون محمد والله محمد والخميس ويعنون بالخميس الجيش استداروا مباشرة نحو حصنهم واشتدوا يركضون يتزاحمون للدخول والنجاة فلما رأى القائد صلى الله عليه وسلم هروبهم رفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين سمع اليهود التكبير حدقوا بالخيل والإبن تجوب أزقة وشوارع خيبر الخارجية ونخلها ومزارعها فامتلأوا بالرعب وأحسوا بشؤم الخيانة وفداحة ثمنها أما القائد صلى الله عليه وسلم فتأمل قوة التحصين فأجل أمر الاقتحام إلى الغد وعسكر الجيش حول الحصن ولما أشرقت شمس الغد استدعى صاحبه الصديق استدعاه وسلمه الراية وطلب منه دعوة اليهود للإسلام قبل أن تسل السيوف